119. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 110. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وَإِذَا خَلُوا إلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَبُدُّهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ جَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ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 أو كصيبي السماوات فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذو الموت والله محيط بالكافرين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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مَنْتَبَتُهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا لِهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوهُ بِهِ وأتوا بِهِ مُتَشَابِهًا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 هو الذي خلق لكنا في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو لكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة وَلَا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهم الشيطان عنها فأخرجهما من ما كان فيه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 فَمَن تَبِعَ هُدَايِ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُلَاءِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُن فِيهَا خَالِدُونَ يا بني الإسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بِعَهْدِكُمْ وإيايا فارهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتكون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 الذين يظنون أنهم مناقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وَاتَّقُوا يَوْمَ لا لَا تَجْذِي نَفْسٌ عَلَى نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَلِيٌّ وَلَا هُمْ ينصرون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 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب على الفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا.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 129. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 120. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب عصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذا قلت ميا موسى لنصبر لن على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا من ما الأرض فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها وقثائها وفومها وفومها وعدها وبرصها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهبطوا من فإن لكم ما سألتم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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا الشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبُطُ مِنْ خَشَىٰ اللَّهِ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَيْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا ضَلَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قالوا أتحبسونه بما فتح الله عليكم ليحجكم ليحجكم بعند ربك أ فلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأن تنتشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل 116. عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 117. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم إِسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُنُونَ وَطَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٍ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِكَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ضَغْنًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَغَضِبُوا بِضَغْنٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ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 ونتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحي من العذاب وما هو من العذاب أن يعمر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 من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهداً نبذَهُ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولم جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق 113. الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 114. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر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 117. وسعى في خراب هؤلاء كما كان لهم أن يدخلوها إلا خرائفين 118. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 119. ولله المشرق والمغرب فأينما تغلوا وجه الله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 ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى منك اليهود ولا حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أفواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 والتقوا يوما لا تجزي نفسنا نفس النفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفعت ولا هم ينصرون وإذا بتلاء إبراهيم ربه بكلماته فاتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يناب عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وَاجْعَلْ دِينَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَهْدِ نَا طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ أَهْدِ نَا طَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعَ السُّجُودِ وَإِذْ غَارَ إِبْرَاهِيمُ رَبَّ جَعَلْ هذا بلدا آمنا وارزق أهله مِنَ الثَّمَرَاتِ وَأَرْزُقْ أَهْلَهُنَّ من ثَمَرَاتٍ من آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَدِّعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُوهُ إلَى عَذَابٍ نَارٍ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريةنا أمدا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم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 إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإله واحد إله واحد ونحن له مسلمون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 قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاط ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَزَكِّيهِ كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَتَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا, كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم منكم 117. ومن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت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 فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ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 وحيثما كنتم فوالوجهاكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حدّة لئلا يكون للناس عليكم حدّة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني فلا تخشواهم وخشوني وليئن من عمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 وَمَا تَطَوَعْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْغُدَاءِ مِن بَعْد مَا بَيَّنَّاهُمْ مِن بَعْد مَا بَيَّنَنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أولئك يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذي متعبوا اصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم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 وما أنزل الله من السماء مما فأحيا به بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح.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 ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله دميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتخطعت بهم الأسباب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 ليس البراءة والودهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرء من آمن ولكن البرء من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والنبيل وآت المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وبن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 119. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 110. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. 111. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 113. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَل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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العبادة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم ولا علّكم تشرّون وإذا سألك عبادي عني فإنّي قريب وجيب دعوة الداعي إذا دعان.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 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تهوف فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله اِنْ تَهَاوَ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ يُصَافٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ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 فمن كان منكم مريضا أو به أذن الرأسه ففرية من صيام ففرية من صيام من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحد فما استيسر من الهدى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 ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم يناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معجودات فمن تعجل في يومين فلا عَلَيْهِ عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون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 هل ينظرون إلا أي يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقبضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه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 كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم النثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا.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 قل قتال فيه كبير وصد سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله, وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنه أكبر من القتل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 117. هم فيها خالدون 118. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 119. يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا يوفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى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 والله يدعو إلى الجنة وامغفرت بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربهن ولا حتى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاءُكُمْ حَرْثُ الَّذِكُمْ فَأَتُوْهُ حَرْثَكُمْ أَنَا شَيْتُمْ وَقَدْمُوا لِأَفُسِكُمْ وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ ملاقو وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرو وتتقو وتصليح بين الناس والله وسيع عليم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 وَإِنَّ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونَ وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَن يَكْتُمَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامٍ نَإِن كُنْ إِن كُن لا يؤمن بالله واليوم الآخر ودعوتنا أحق بردهم في ذلك إن أرادوا إصلاح ولهم مثل الذي عليهم نبي المعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلُ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَيْتَ رَاجَعَ إِلَّا ظَنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ حُدُودَ اللَّهِ وتلك حدود الله يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فبلغن أجلهن فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ 119. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 110. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَّمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَرَاغْتُوهُنَّ أَيْنَمَا أن انْتَهَيْتُمْ وَكِحْنَا أَزْوَاجَهُنَّ مَإِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم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 لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوابث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما فَلَا فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاهٍ حَالِيٌّ إِذَا سَلَّمْتُمْ فَلَا جُنَاهٍ حَالِيٌّ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا تَيَتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنة أو أكنة في أفوسكم علم الله أنكم ستذكرونه ولكن لا توعدوه سرا إلا تقولون إلا أن تقولوا قولاً معروفاً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 يَبُو لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَتَعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقَتِّرِ قَدَرُهُ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى عَلَى الْمُحْسِنِ وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وقد فرض لهم فريضه فنصف ما فرض الا ان يعفون الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقد نكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ, متاعا إلى الحول غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ فَضْلًا عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 وقال لهم نبيهم إن آيات ملقي أي يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية من تركه موسى وآل هارون وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ كن مُؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَعْلُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكٌ بِنَهَرُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اخْتَارَ غُرْفَةً بِيَدِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ كَانَتْ فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولنا برسول تالود وجنوده قالوا ربنا أفرخ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما شاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض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 وهو لعلي الأضين لا إكرام في الدين but تبيان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى في صم لها والله سميع عليم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 وانظر إلى العظام كيف انشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهير رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلأ ولا كل أطن إن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم جعل على كل جبل ثم جعل على كل جبل منهم نجزئ ثم دعهن يأتيك سعياء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 والله واسع النعيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلن صدقاتكم بالمن والاذاك الذين ينفقون مالهم كالذين ينفقون ماله رياءا للناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا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 وتثبيت من أفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتكلها ضعفين فإن لم يصيبها وابل فضل والله بما تعملون بصير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 للفقرة الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبه الجاهل يحسبه الجاهل أغنى من التعف فيتعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون ما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 من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحف الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم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 119. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رغوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 110. وإن كانت عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ وَإِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ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 فإن أمن بَعْضُكُمْ بعضه فليؤدِّ الذي أتى من أمانته واليتق الله ربَّه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ أَثِمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 119. وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين